فضيلة الشيخ وفي إطار حديثنا عن نواقض الوضوء جاءتنا رسالة يقول فيها صاحبها هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ وما الحكم في أنني مصاب بالرعاف وقد أنزف وأنا أصلي؟ فهل هذا الحدث يبطل صلاتي أو ينقض وضوءي؟ عن عائسة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس؟ أو مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه والدار قطن وهو حديث ضعيف كما قاله غير واحد الرعاف هو الدم الذي ينزل من الأنف والقي ما يخرج من المعدة إلى الحلق والقلس بفتح القافي وسكون اللام أو فتحها ما خرج من الحلق أو الجوف من الفم أو دونه وليس بقيد قاله الجوهري في الصحاح وابن الأثير في النهاية والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي ينزل من القبل عقب ثوران الشهوة بدون لذه أو تدفق عن انس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضا ولم يزد على غسل محاجمه وهو حديث ضعيف بناء على هذه المرويات اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالدم الخارج من الجسد فقال الشافعي وأصحابه بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين أي القبل والدبر إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة تقوم مقام السبيلين في خروج الفضلات وكذلك قال مالك بعدم النقض بخروج الدم من غير السبيلين إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة أو من الفم إذا صار ذلك مخرجا للفضلات يقوم مقام السبيلين مع بعض التوضيحات عندهما في الخارج من الفقبة وسند هؤلاء في عدم النقض للوضوء بالرعاف والحجامة والجرح أن الاصل عدم النقض للمتوضئ إلا بما يدل عليه دليل مقبول ولا يوجد هذا الدليل يقول الشوكاني لا يصار إلى القول بأن الدم أو القيء ناقض إلا بدليل الناهض والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل والكل من التقول على الله بما لم يقل ويؤيد قول هؤلاء حديث عباد بن بش فانه يبعد الا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن وضوءه بطل. أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بنقض الوضوء بالرعاف وبنزول الدم من أي مكان في الجسم بصرت السيلان. الذي يجاوز به الدم محل خروجه أما المذيو فهو ناقض للوضوء باتفاق بخروجه من القبل فإذا خرج بعض الدم من الأسنان أو من أثر الحلاقة أو من سكين أو غير ذلك فالوضوء صحيح على مذهب جمهور الفقهاء والواجب هو تطهير المحل الذي أصابه الدم والله أعلم